كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي الاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن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 ربكما تكذبان، يرسلوا عليكم آشواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كذهان.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 حورا مقصورات في الخيام فبأي آلام إربكوا ما تكذبان لم يقمثن إنس عقب ولا جاء